إنِهُ يعلَمُ الْ الجَهْرَ وَمَا يَخْفى وَنُ يَِّكَ لُصْرافَ لك إِ فَعَتِ الذِكْرى سََذذكم مَي يَخشى وَتَجبُهَا الأشْقََّ لَصْلًَا الن رَكُبر ثَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحِي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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة Wana marikuma sumfatu wazaragi ma basusa Afalaya ilal ibili kaifa hulipat, wa ila sama i kaifa wat, wa ila Jibali Kaifa Nusribatu, wa ila انت مذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إياباهم ثم إن علينا حسابهم والفجر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 Da prav so telo doba om ljubom Jaj ten sol o drop. Si zareba glav seeds, ki to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 Watakuluna toa saaklalama, wa tu hibunalma la اذا دكت الارض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيئ يوم اذ بجحنم يتذكر الإنسان وأما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يَوْمَ إِذِ ٱلَّذِى لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ وَلَا يُنْزِقُ وَسَاقَهُۥٓ أَحَدٌ يَٰٓ أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ راضية مرضية Ba don cholifir aibadi wa''lijan na ti.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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطِعَ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيما ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ وَإِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فقَا لَهُم رَسُول اللهَّنَا قَتَو اللههِ وَسُقُيَهَا فَكَلذَّبُهُ فَعقَُوهَا فَدَمدَنَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَمْ بِهِمْ وَلَا يَخَافُ عقباها. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله الا تردا ان علينا للهدى وان لَنَالَنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ وَسَجَبُهَا الأتْقَ الذي يُؤتِ مَا لَ يتَزَك وَماَا لِحَد عدَهُ مِنْ نِعمَةٍ تُجزَا إِلَّ بتِغَ أَجههِ رَبِّ الأعلَ وَلا سَفَ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 فاغنا فام اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهض وام بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك وَرَفَعنَا لَذِكْرَك فَإَِّ مَعَ الرُسْرُ الصَّال إِ مَعَ الرسرُ الصَّ فإذاَا فرَفْتَ فَصَب وَإِلَ ربّكَ فَوب وَتينِ وَزَّتُ وَطُورسينينَ الأمين.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 انا لا يطغى اراه استغنى إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أَوْ أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى Zan la kāonderi Surab, U Kellam, vizem apiśnika, opParadi ki tebe, capacity odbira, sa vedo povezaka, kalaichi valมinir, so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 سلام هي حتى ما طلع الفجر صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه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 جزا جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين, خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه بسم الله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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثقلت موازينه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ <تصفيق> <تصفيق> الْهَاوِيَةِ أَكُلَّمُ تَتَكَاثَرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ <ثم> كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, <كلا <لو> تعلمون <علم اليقين> <لترون الجحيم> ثَُّ لَلتَرََّهَا عينَ اليَقين ثمَُّ لَ تُسَّل يَوْمَئِذٍ عَن ع والالعَص إِإِسَانَ لَ فِي خُص إِ الذيينَ آممَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ وَتَواصُوا بِالحَِّ وَتَواصُوا بِال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 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَييرًا أَبَابِيلَ تَرْمِ بحِجَارَةٍ مِن سِج فَجَعَلَهُم كَعَسْفِ مَكُ لِإِلَ ف قُرَ إِلَ فِيهِم ررحْلَةَ الشّتَِ Falja budur, obaha, dalbajit. Allah je oporamahum, minjureju, amanahum, minhomu. Rokajit Allah je ukazivu biddin. فَذَلِكَ Allah je oporamahum, uljatim. Wala je huburala oporamahum, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المال بسم الله <تصفيق> ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو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 تُعابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كان توابا ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيخصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس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 المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه القه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب صدق من حسبنا به كفيلا صدق من اتخذناه وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبي وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي اغتضيته للناس والذي بنيته على خمس ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسأل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 ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصالنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفلس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 ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائر سبحانه فإذا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل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 اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما وعزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام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 بولاب يط من الدنس اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور وجازهم بالاحسان احسانا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 ود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص صن من السيئات اللهم فارحمنا واعف عنا واغفر لنا اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق <تصفيق> النار اللهم اغفر لنا وارحمنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار